فَرَأَىٰ مُرَدَّهُ له وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيتفه، ويسبح الرعد بِحَمْدِهِ والملائكة من خيتفه، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هم يجادرون في الله وهو شديد المحال.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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء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 أَلاَ إِنَّ لَهُمْ سُوءَ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المهاد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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا تغأ وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 ويقول الذين كفعوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أراد الله يضل من يشاء ويهدي إليه من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا عقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 وَإِن مَّلْيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُخَصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا معقب لحكمه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 وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ